حبيقا على الا اقول على الله الا الحق حبيقا على الله لا اقول على الله الا الحق قاضي من ربكم فاخل معي بني